ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين